117. اللَّهِ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 118. وما أنا عليكم بحفير 119. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد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 وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهاكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مُسْتَقَرٌّ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 وَإِنا لَنَرَكَ فِي نَضَع فَو وَلَْولوَ أُكَلَ وَجَمنكَ وَمَا أَ تَعَلَنَ بِعزيد قَالَ يَ قَوْمِ أَرَحط أَعَزّ لَْكُم مِنَ اللهَّهِ وَاتَّخَضّ هو وراءكم ظهر يا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب وهو من هو كاذب وارتقب اني معكم مرقب ولم ما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا وافدت الذين ظلموا الصيحه وافدت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين 111. كأن لم يغنوا فيها 112. ألا بعدا لمدين كما بعد التمود 113. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه 117. يتبعوا أمر فلعون وما أمر فلعون برشيد 118. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد 112. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض 113. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.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 وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَتُهُمْ غَيْرَتَ تَبِيب وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شديد. ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَن خافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ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 119. فِيهَا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد